أَ يهَّينَ آ مَن ل تَرفَعُ أَ الصوةَكُ فَ قصَك لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا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 119. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما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 ولكن الله حبب اليكم ليما انا وزينه في قلوبكم وكره اليكم والكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه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 119. تاتفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالأدل وأقسقوا إن الله يحب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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا 117. ولا تنابزوا بلا القاب 118. بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان 119. ومن لم يتب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن لا خير ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 122. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خَلَقَنكُم مِذَكَر وَأُ فَ وَجَعََّكُ شعوبَ وَجَعلن قُم شعوبَو وَقَبَ إِلَ لتََفُ إِ أَكرَمَكُم عند الله أتقاكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رحيم